ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كان يرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن سيطيعنا الانس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غررا ولو شاء قَدَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَضْغَا إِلَيْهِ أَفِئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا